أجمعين. هذا الحديث قال عويد الله يمعيها حدثني عمين. عزيزي أسلام أن رسول الله صلى الله, الله عليه وسلم عرص بطريق مكه هذا مرسل فزيد أسلام لم دي قطعا النبي صلى الله عليه وسلم ليس ليسوا أصحابه لكن وصله معدن برد بأسانين وهذا الحديث dat er genoeg is het een van de meest ان القصه متعددة وليست واحده لان في الحديث الذي قبل هذا فيه أنهم عرسوا لما كانوا قابلين بالخير وهذا فيه انه عرس بطريق مكه قال ابن عبد البر وهو ممن يرى ان القصه واحده هذا ليس من لماذا لا لان طريق خيبر وطريق مكه من المدينه واحده يشفيه قال يشفوا أن تكون واحدة وقال ربما جعلتها القوافل واحدة وهذا به نظر لأني قلت لكم في مبادر إن خيبر له في شمال المدينة في طريق السائرين تبوك ومكة في جنوب المدينة في لا يشبه أن تكون طريقهما واحدة قطعا وقوله إن القوافل قد تجعلهما طريقا واحدة هذا كأني أفوال قائم إن التقسيات الذين يلهمون إلى الدار البضاء الذين يلهمون إلى القرية ترى <تصفيق> يعني مشروع يفر الطريق مما واحد لأن خيبر بالنسبة المكة الدار البضاء من نسبة القرية ترى في النسبة الأربار فإذا لك هذا من الأدفة على أن القصة ليست واحدة وأن التأريسة الأول كانت أريسة في محل والتأريس في هذا الحديث في موضع آخر Rukh dan willen wij moeilaam slaan. Rukh dan willen wij rukh. Rukh dan Het is een kwestie van het hart, want en rukh dan. Rukh dan willen wij. Rukh dan willen wij. ان الواو العاطفه لا تقتضي ترتيبا لأنها تعطف احيانا الشيء على المصاحب له على لها وتعطف الشيء على اللاحق بها وتعلق به وتعطف الشيء على السابق لها فمن أمثلة عطف عطفها عطف شيء عطف الشيء على المصاحب لها تعرف ان جيناه هو اصحاب السبيله وقد قالوا اصحابنا جميعا في السفر ومن امثله عطفها للسامر قوله تعالى ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم فنوح سابق على ابراهيم وقد هنا ابراهيم المحن على نوحا فعطفت على السامر وقد تعطفنا عن لاحد يؤمن تعالى كذلك يوحيه اليك والى الذي لم فهنا الملك متأخرٌ ومتقدمٌ عن المعطى عليه، وقل عرفته. بذلك إذا طلَّ جاء زيد وعمرو، احتملها معين ثلاثة. احتمل أن لم جيء أو ما في واحد، واحتمل أن لم زيد وقع أولٌ، واحتمل أن لم زيد زيدٍ بلوقع آخر. لكن معقول إنها لا تختفي ترتيبا إلى تجيبه. مع ذلك ليس. استعماله هذه الواو العاطفه في كل هذه المعاني على الدرجه ذاتها لان قلم المالك للتسهيل هو كونها للمعيه راجع وللترتيب كثير ولعكسه قليل هذه تصرفاتها في اللغات العرب ذكر الصراحه ان النحويين واللغويين أجمعوا على ان الواو والواقع أن حكاية هذا الإجماع من هذا وأن النغويين لم على ذلك ولذلك رد ابن إيشان هذه قال وقال بل طالب به اقتدار الترتيب الفراء وثعلب وعملين الزاهد والشاكري وغيرهم هؤلاء جميعا يذكرون أن الأنواة تكتب الترتيب ولذلك النظر الصراعي الإجماع على لا تقتضي ترتيبا هذا الإجماع ليس منعقب وقد نظم بعد هذا الذي ذكرت لكم السلطان عبد الحفيظ بن حسن العالم بن الله عليه في نظمه الذي عقد به كتاب مهدي النبي بن والذي سماه السب العجيب في نظمه مهدي النبي يقول في هذا الصدد الواء قد جاء لسته عشر عطف وليل مطلق الجمع معقولها مصاحبا ولاحقا في حكم احيانا وطره سابقه اذ قد جاء العلا وعمر احتمل المعاني ان رجح في معيه فكثرة في حال ترتيب وعكس النزاهه حتى استيقظوا وحصل عن عليهم الشمس واستيقظ قومه عبد استيقظ القوم وقد فزعوا تقدم لنا الحديث المتقدم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فزع وهنا نسب الفزع القوم فالفزع واقع من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة وفزعوا لفوت الصلاة لا لما دعا بعض الشراء أن العدو قد تبعه أو أنه خشل أن يتبعه العدو فيجدهم النائمين فهذا يعني كنا في مرة ماضية إن النبي صلى الله عليه وسلم قد عاد مغفراً من خيبر وعاد مغفراً من الحديدية فلم يتبعوا أحد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أرقب حتى من ذلك الوادي وفي الحديث السابق في أنه أمره من اكتيار طلقتان وهنا طلقتان عن القول بأن القصة المتعددة ما لا يكتاب وعلى قول بان قصه واحد كما ذكرنا من بعض يحتمل انه خيرا فبعضهم مقتاده وبعضهم رجب نعم وقال ان هذا والم به شيطان هذا والم به شيطان انا في نعوذ من اي شيء اشتقى كلمه شيطان فقال بعضهم اشتقاقها من شطان شطاناً ببعنة بعدة تقول العرب شطانة هو بعدة وتقول العرباً بئر شطون أي بعيدة القمر ويقول العرب تسمي الحبل الطويل تسميه شطاناً ببعد طرفين وسمي الشيطان شيطاناً ببعده عن الحق وتمرده والعرب تسمي كل عاتل متمرد من الجن والإنس والدواب تسميه شيطاناً وعلى هذا الخط يكون وسبب في عالم إذا قلنا إن شيطان يكون من الروم في عالم وقال الطائرة من الروميين والشيطان مشتق من شاطر بمعنى هاله أو احتاط ويكون حينئذ سمي شيطانا شيطان لبهادته ولعراقته في هاله وهذا يشتبه عليه ما ذكره سيدنا ان العرب تقول لمن فعل فعل الشياطين تبر به شيطانا وهذا تفيعاله من شطنا لا. لا من شط فهذا يرجح قول من قال من الضغمين ابن شيطان مشتق من شط لانه لو كانت لارد لو ان نسوق على من شط لقالوا تشيطا ولما قالوا تشيطا تراجعوا ان ان أن شيطان هذا اشتقاطه من الشيطان هذا وده في شيطان تقدم أنها هي العلة الظاهرة في, في أمر الذي في صلى الله عليه وسلم أصحابه الخروج من الوادي وذكر بعض العلماء أن هذا يتخذ منه أن كل من حصلت له غفلة عن عبادته في مكانه استحب له أن يتحول عن ذلك المكان الذي حصلت له الغفلة عن عبادته فيه وايها النبي ما ذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من نعس الجمعه خلال الخطبه ان يتحول من المكان هذا الله احمد والترمذي والحاكم والمزينا ويوم عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نعس احدكم يوم الجمعه فليتحول من مجلسه ذلك في مكاني عن عبادتي فليتحول من ذلك المكان نعم اعتقد <تصفيق> رسول الله صلى الله عليه غاتق بالعربية على وجه السرقة، ولا يستطيع الآن أحد أن يكون غاتق بالعربية على وجه السرقة. إنما ينتبه بالعربية الآن من يتعلمها لا يقطع أحد من بينهم. ومع ذلك، مع هذا ليس تغيير جوه. في هذا القول لمن يسمعني إياك وأن يقبل أحد على النصوص يهذروا كما يهذروا الجمل في بسيو هذه الداء بما يظهر له بديلاً كل en dan انما اس ان من يخالفهم على علات وهذا ذلك يقول ان او هي على او في ضلال مبين للشكل والابانه او خيرا تاتي التخيير او التي تاتي التخيير هي التي تكون بعد طلب سواء ام كان الجمع بين المخير بينهما او المكيه بينما يمكن الجمع بينهما كما لو تقول لقاي مثلا خذ تفاحة أو متفقلا لما تقول خذ تفاحة أو متفقلا ويقدم على جميع ويقول ويقول الجميع أو لا يمكن الجمع بينهما كما لو قلت له تزوج هذه أو اختها فهذه لا يمكن الجمع بينهما من شأن جعل هذه الثانيه معنى التي تأتي بعد الطلب وقبل ما لا يمكن الجمع بينهما قال من شفا التخير أما التي تأتي بعد الطلب وقبل ما يمكن الجمع بينهما قال أولئه إباعه من, من التخير؟ فيكون هذا المعنى معنى عاش رائعاً مريد أتوقف هذا صاحب البيت الذي ذكرت له للشك والإباع الأب وخيرا بها وللتفصيل تاتي التفصيل كما في طول محاكة الكلمه اسم او فعل او حرف هذه للتفصيل والجمع تاتي الجمع تتكون حينئذ بمعنى اج تكون اينما الواب وهذا يمثل له بقول جليل في عمر بن عبد العزيز رحمه الله جاء الخلافه او كانت أبو قدرا كما اتى ربه موسى على قدره جاء الخلافة أو كانت له قدر يعني وكانت له قدرة لكن يشكل على أن بعض الراوين بيوان جليل يقولون هذا ها البيت الغروار جاء الخلافة إذ كانت له قدرة معنا إلى، والمثل له بقول زين الأعجم. وكنت إذا غمزت قناة قومي كسرت قعوبها أو تستقيمة. كسرت قعوبها إلا أن تستقيم. ومثل إلى وإلا أيضا جاءت أو بمعنى إلى. ومن قول قائم لا استسهل النصع أو أدرك المناف. فمن قادة الآمال بالله صابر لا استسهل النصع أو المنالكون أن قاضيا يسألوا لصا وقد كسر صندوق حجم فقال كيف كسرته؟ فقال سمعت ستلقى القائل لا أستسيلن الصعب أو قدرها المناسبة قالت الألمان إن لا إصابه أسلوب ناهين أو نافيه أو استلهام، وهذا بدأ في أن يكون كافيا لأن أقواله زيد في ناهين وشينين، فجعل ذكرت كمال بري المطر. ورأى أن ذلك الوالد عن العرب لا ليست من فيه زائلة، فإنما من فيه تبعية، فمثلاً قول العرب قد كان من ماضر، لقد كان بعض المطر. وقوضي تعالى يخل لكم مين ذروبهم يخل لكم بعضهم مبين لقد جاءك ولقد جاءك بالنبأ المسلين ولقد جاءك بعض نبأ المسلين فعلى القول الأول يكون معنا وقد رأى مين فزعين على القول بأن من زائدة وقد رأى فزعهم وعلى القول بأنها الكلام فيه وتقديره وقد رأى معه معه من تتقدم لنا غير مرتين ان العرب قد من الكلام ما له هو النبي اذا فهموا الوراء نعم أطرق أطرق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها الناس إن الله لردها لرد لرد غير هذا على ik heb een de handen van de kastaler. van de handen van de kastaler. Ik een de handen van de kastaler. van de handen van de kastaler. Ik een de van de de van de de van de de van de de van de van de van de van de en er grade wel want, gaan hablando een gewoon wat lives leegpo bioomdelt constitutional 열gehalle van New혹 Toen vertelt. Het meest ponerle deur alle is er ook sheets langer Maar dan hebben wij over 시간 die tegen die deur staat49's van vermetting van Voor employersheid представいて vanaf haar antwoordzaam Apparently وقلت له ان الله تخيليني وَهُمَ إِنَّ بَثْنَهُ بِقَوْنَّهِ تَعَلَى فَكَالِنِّسَانُ أَكْثَرَ شَيْنَ جَدَلَ معنى هذا أنه لم يرضى جواب فكيف يقول ومع ذلك لا يرضى بلا قيادة هلأ لأنه لم يريد أن يخص على علي رضي الله عنه تنكم العباده اراد أراد إن, إن فاتت من أن يشمق ذلك عليه وأن ياسف عليه هو يكون خفيفا عليه في الاحتجاج بالحق ويصير أخوات العبادة أجول شيء عليه لهذا لم يردد رسوله صلى الله عليه وسلم هذا كلامه من كان حق لكن ليس بغي أن يكون حجه عند هؤلاء ليس صاحب لماذا لا Wanneer de is het niet verplicht Het is er In heb het al een paar keer gedaan, maar <تصفيق> الله في قرى نرقه الله بن عثمان بن عامر بن عثمان بن عامر بن سعد بن بن بن بن بن مالك بن نضر بن بن خزيمه بن مدركه بن بن بن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته هذه آل لأمة بعد نبيها ولد بعد عام خين بسنتين ونصف وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثه وطول إقامته في وفي الهجرة وفي الغار وفي المدينة وشهد معه المشاهد كلها وبقي معه نحيفا خفيف عارضا محببا إلى قومه مأذفا عندهم وكان ذا مال وتجارة فكان صاحبا معروفا وكان أعلاما قريش من أنسان يعني فرطوا لمحب محببا إلى قومه وكان يحبونه لي ولحسن مجالسه فذلك لما اسلم دعا من كان يدعو به الى الاسلام فاسلم على يدي عثمان بن عفان وطلحه بن عبيد الله والزبير بن عفوان الرحمن بن عاق وسعد بن ابي القاص وهؤلاء كلهم عشرة من عشره المشرين ولهم مناقب كثيرة من جدا يكفي ان اقول لهم ان ترجمته قد يعني ترجمته في تاريخ دمشق من عسافير قرابه مجلد وفي أحب المعاصرين ترجمه من يعني مناقبه ابي مكث رضي الله عنه كثيره جدا منها ما رواه الشيخان عن عمرو العاص رضي سال النبي صلى الله عليه وسلم اي الناس احب إليه قلت عائشه فقال قال قلت من رجال قال ابوها قلت ثم من قال عمر فطالف فعند الرجال فسكت مخافة أن يجعلني للآخرين ومنها ما رأى الشيخان عن جويل مضعب أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها ترجع اليه فقالت أرأيك إن رجعت منك فنبذلك كأنها تمر فقال لها ان تجديني فاتي انا اقب وبمناقبه رضي الله عنه مرى الشيخان عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال ان الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله فبكى als je het niet En dan je een school leidt. Maar dan En dan is het zo dat je een صلى الله عليه وسلم يخبر الله لك يا ابا يخبر الله لك يا ابا يخبر الله لك يا ابا ثم ان عمر نجي فاجا منزل ابي بكر فسال اثم ابي بكر قال قيل لا فاتى الى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر على ركبته وقال يا رسول الله والله أنا كنت اغلب والله أنا كنت أغلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني اليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاربوا لصاحبي؟ فهل أنتم تاربوا لصاحبي؟ فما أوذي بعدها ومن أعظم مناقبه إن جيش اسامه بعد أن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كان عقل أوسان تنيزين حفرهم وخرج أكثر من الجيش معه ولما كانوا بضاحيه المدينة مرض النبي الله صلى الله عليه وسلم برده الذي قبض فيه فمكث الجيش في موضعه إلى أن ينضم ماذا يحصل في النبي صلى الله عليه وسلم فقُبِض رسول الله ورتدت العرب فأشار الصحابة علىها بأن لا ينفذ الجيش لأن العرب ترتد وقد يعني يغزون المدينة يكون الجيش فيها فيه فتأكدني أن أفك راية عقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأنفذن هذا الجيش ولو جرت الكلام بخلاخي أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ الجيش فلما أخذه كان من ملكة اتباع أمن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أن العرب المرتدة لم يفهموها هذه الاستراتيجيه ما فهمها يقولون هؤلاء ما تصاحبهم امس ويذهبون بأملك الروم إلى هؤلاء لا فهمت عليهم بي. فكانت من مركة أن لم يخصوا المدينة بكرفاني ذلك الجيش ونقول مره هذه الشيء الكبير باركه اتباع دعوه النبي صلى الله عليه وسلم واشهدت ان الترقى. ان الترقى مراقي الاواني يحددني احد دروكان يعني يحدث صاحبه له ويمشي عليه في الطريق وهذا محددي ابنه صاعد او قسوي من اسفين الازواب يمشي ذوق محددي يقول وجدت سلة من السلة التي في, في وسط الطريق، قال تذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بثمار قط الأذان، قال فضربتها برجلين إلى ناحية السور. قال في الوقت الذي وصلت فيه السلة إلى السور سقطتني عليها. ولو قدر الله أن لم يكن تلك السلة حتى يسقط عليها كنت من ذلك الموضع، لسقط على إجارة وزوجة ولا الله طالما كان. يقول إليهم تبارك التباع. ومن اعظم مناقبه قتال المرتدين وقد عارضه عمر فمن دونه من الصحابه فابادك ان يقاتله ومناقبك فقلت له اكثر من هذا مات رضي الله عنه سنه ثلاثه عشر لذيذ راى سنه ثم سال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابي ذر فقال in de het wel. En de vreemde van de de vreemde van de vreemde de vreemde van de vreemde van de vreemde van de vreemde van de vreemde van de vreemde van de de vreemde van de بان يوقظهم للصبح قام يصلي فاتاه الشيطان فلم يزل يهجئه كما تهجئ الام صبيها حتى نعم الله صلى الله عليه وسلم بلا مثل اخضره فاخضر من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي اخضر الله صلى الله عليه وسلم وهذا علامه من علامات اخوته صلى الله عليه وسلم لان رسول الله اخبر بلال بهذا الذي اخبره بان الشيطان أداه ولم يزل يهديه ثم دعا بعد ذلك أبا بكر دعا بلال فجاء بلال فذكر مثل ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بكر وهذا الشيء من شانه ان لا يطلع عليه احد الا بلال وبعد ذلك اخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكون الرسول علمه إلا بإحاره من الله إليه نعم أشهد أنك رسول الله أشهد أنك رسول الله أشهد أنك رسول الله بما تجدد في نفسه من قوه الإيمان بإظهار هذه الأمارات من الأمارات النبوة نعم فلنهي عن صلاة بالهاجرة هي وقت اشتداد الحرب بعد زوال الشمس و... والنهي عن الصلاة منها جرتي نكرات كما تدل عليه أحمد بن سترد إن شاء الله. هذا من يحيى عمار عن زيد بن عن عطاء بن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شدة التأريف في جنّة فإذا شدّ الحضن فأنت عن صلاة. وقال شدة النوم إلى ركبة. فقالت يا رب أجل رحمي بعما. Haal al uw waarheid om Allah. Het is niet je aamal, het is niet de schade en het is niet de zaak. Ik de de de والتأسئة بعد هذا الحديث طرق له موصولة فهو حديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شدة الحاجة من فيح جهنم فيح جهنم استعارها وصدوع حلها وأصدقوا من الانتشارها لأنه لا قريته ولا يا رضي النجدة ليس شيء من ذلك هنا. إن شدة الحرج من في حجارة اختلاف في جهنم هي كلمة عربية في الأصل أم أنها عاجمية مع العرب؟ فذهب طائفة من العوين إلى أن جهنم أصلها عجمي وعربة العرب وهذا يعنى اختلاف. فقال طائفة أسطها خالسية معرضة، وقال بعض أسطها عبرانية من كهنة من عربا، وقال طائفة بل جن مصرا ومن من العربي عربي بامجيهنام، بامجيهنام إذا كانت بعية القعر وسميت جهلة كذلك لي لبعد تعليهان. فعال قول بان اصلها اعجمي تكون ممنوعه من الصرف المانع لها الان العالميه مجموعة. وعال وعلى القول بانها عربيه تكون ممنوعة من الصرف والمانع لها الان العالميه التانيه الدليل على ان جهنم بعيده للقعر ما المسلم مسلم Abi Hurairah radhiyallahu anhu, zei: "Kwam naar de Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam, en we hoorden Het woord sallallahu alaihi wasallam "Doe je maar, we kwamen naar Allah stabel en vertrekt. 70 Het het het het تستعمل وزن افعاله في معنى لم تستعمل عرب في فعاله مثلا نقول تقول العرب اقسم بمعنى حلف واستغنت باقسمه عن قسمه العرب لم تكن قسمه بمعنى حلف العرب قالت قسمه بمعنى يقنيه الفرق لكنها لم تكن قاسمه بمعنى حلف استغنت باقسمه عنقصد بمعنى حدث كما استغلت بفلاحه بمعنى فاز العرب تقول فلاحه بمعنى فاز قالت فلاحه بمعنى صلاح لقد شقاه لكن لم تقول فلاحه بمعنى فاز استغلت بفعل فلاح فهذا معنى بافعال استغنى او طاوع مجرده تاتي فافعل المضارعه في المجرد يعني مضارعه فعلا فتقول مثلا ضرمت النار قدرمت وا اللبن اللبنه فانخر فشق القوف اشوا يتعدى استغناء الطبع مجرده وللازاله تستغنيها الازاله كما في قول العرب قضيته اذا ازلت عنه اذا ازلت عن القضاء واشكيته اذا ازلت عنه الشكوى ومنه رواه الصحيح الخباب بالأرث رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في رمضان فلم يشكنا أي لم يزيد شكوانا وهي إذا يأتيه الوجدان تأتي لي معنى الوجدان تقول مثلا أكذبته إذا وجدته خائبا ويرضع الله تعالى فإنهم لا يكذبونك أي لا تجدون تكالبا ومن يوم قالت الله de was, en dat ik ze had vermoord, en dat ik ze had vermoord, en dat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 وا وا عاد و وقد توافق المكسور ايضا فكتبه لي وقد توافق المكسوره ايضا كظالما الليل واظلم ودعن الحق وادعانا وانام لذا جوبا الماء وقد وافق مفتوحه وكسره ثلاثه كوا عا لا اعي تجي كما في قول العرب مثلا احتاجه اذا اعانك على الحل اذلجه اذا اعاله عن القوه اعني كفر تاثير ما للتكفير كما في قول عروي اعال الرجل اذا كثر عياله واضطرت الارض اذا كثر ضبابها واقبت اذا كثر ضباءها اعني كفر وصير تندل على البعير اقباره اذا سياره بمن يقتل عالم الضب في تعريض ايضا كما في قولك اذا الدار ابعد الدار اذا عرت سهمك فقتلت المحاربه اذا عرت وقفت اعين وكثر وصير على الضب وللبلوغ كفى الحديث البلوغ هذا en die En die de we met het einde. En die beelden we met het einde. En 40, beelden we met het einde. En die beelden we met het En het einde. En het وفي المدى الزمنات أمسى وأصبح إلى المساء والصف وللقلوا ويكأفآجع فرون إبيلا مع الحادي عشر التأثير التعديدي يعني يكون الفعل المثل الذي يكون نازما فيعدى من هذا في خلاف من الصربيين على اربعه احوال لا أتذكرها لكم الآن لكن مثال التعديات نقول مثلا طال الحمل ما ومات الرجل و اماته الله حييا حياته و احياء الله هذه هي المعاني التي ذكروا في افعاله على الصلاه قد تجدون في بعض الموسى خير الموقع و ابريدوا بالصلاه و ذلك ان عن تأتي عن تاتي بمعنى الباء و تأتي تاتي بمعنى عن يعني كما قلت لكم أخر الصلاة إلى أن تركز واحد الشمس بعضهم يقول عنه زاد وإنما المعنى أبليس صلاة أي ادخلوها في وقت البر تقدم لي أن قلت لكم رواه مسلم في الصحيح عن خضيئات الارض ان أنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فرما رمضان فلم يشكنه أي لم, لم يزجش ولا من هذا انهم شكوا إليه ما يجدونه من الحرب اذا ارادوا الذهاب الى صديقهم وما يتأذون به من حجر الرمضاء الصحراء الحجر ولعلهم كانت تدفو بها اقدامهم فيجدون حربا شكوا اليه ذلك الذي يجدون فلم يجده اي لم يزيد شكوهم يعني لم يجدهم اذا طلب وهذا الحديث به ارجو عن الصلاه هناك طلبوا منه ان يؤخروا الصلاه في يشكوا وهنا أمرهم يعني ارشدهم الى الابرار المعنى أنهم اما ان يكونوا طلبوا منه ذلك قبل ان يظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يشرع اليه الابرار او أنهم طلبوا منه التاخير قدرا زائدا على ما اذن لهم فلم يجيبهم الى ما طلب اشتكت النار إلى ربها، فقالت، فقالت يا ربها إلى قبيح عقاب. اشتكت النار إلى ربها. هذا فيه دليل على أن النار مخلوقة، وفيه رد على من قال إنها لم تخلق، وإنما تخلق يوم القيامة من حاجة إليها. وأدلة على أن النار مخلوقة. قول الله تعالى. أتقول النار التي يكودها الناس والحجارات؟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 رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنه قال يا جبريل اذهب فانظر اليها فذهب فنظر اليها ثم جاء فقال اي رب وعزتك لا يسمع بها احد الا دخلها فحفها بالمدينه ثم قال يا جبريل اذهب فانظر اليها فذهب فنظر اليها ثم جاء فقال اي رب وعزتك لقد خشيت لا يدخلها احد ثم لما خلق الله النار قال يا جميل ذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها ثم رجع فقال يا رب وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها فحفها بالشهوات ثم قال يا جميل ذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال أي رب وعزتك لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها ومن أدلة كذلك ما رواه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت حاجه النار والجنه فقالت هذه يدخلني الجبارون والمتكبرون وقالت هذه يدخلني الضعفاء والمساكين فقال الله عز وجل لهذه انت عذابي اعذب بك من اشاء قال هذه هديه رحمتي أرحم بك من اشاء ولكل واحده منكما الله أن يجعل من القران تالله ان جعلنا له من على أن النار وجد تخلوقتين يعني حبيبي في معنى هذا الذي لا تسلم ذهب المعتزله والقدريه الى ان الجنه والنار لم تخلقان بعد وانما تخلقان عند الحاجة إليهما يوم القيامة ورأوا يعني دليلهم على هذا أن خلقهما قبل الحاجة إليه مع بث وأن الأبثة ينزهوا عنه الله خلقهما راوا يعني <تصفيق> الجن والنار لا يدخلانها لها أهل وألوهما إلا يوم القيامة وذلك بعد مدد متطاوله من خلقها وهذا يعني لا يجوز لي ان ناهك على فعله كما قال وقال لو ان ملكا بنى قصرا وعمره بأنواع المطاعم والمشارب والالاذ والمصالح ومنع منه الناس ويعني تركه فارغا من ال ولم ييومح له طفوله الا بعد قرون وقرون لكان هذا الفعل غير رواه بدين من ذلك يقول لك ولا جعلها العقلاء سبيلا على ان يعترضوا عليه فحجر المعتزله والقدريه على الله سبحانه بهذا بهذا الذي لا ورد وطرق النصوص الصالحه الصحيحه التي ذكرت لكم بهذا الراي الفاسد الكاذب الذي خالته به اهله قال قيل لم يزل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتالعون وأهل السنة والحديث قاطبه وفقاهاء الإسلام وأهل التصوف في على الاقرار بهما وقال الحسن أشعري في مقالة الإسلاميين في باب ما يعتقده أهل السنة وأصحاب الحديث ويقررون لأن الجنة والنار مخبقتان يقول صاحب فاكي الدولي بشرح على سادقين يقول فمن فظهر بما مر أنه لا يجوز انكار وجود الجنه الآن وأن من أنكرها الآن وفي المستقبل فهو كافر الفلاسفة ومن أنكرها الآن ويعترف بوجودها في المستقبل كأبي هاشم وعبد الجبار المعتزليين فهم مبتدعاً ولا ينفعهم احتجاجهم لأن هذين احتجوا هذين يحتجوا بأن لو كانت جنة والنار مخلوقات الان ذهلكا لان الله تعالى يقول كل شيء نهاية من لا وجة وأرد عليهم بأن الإجماع واقع على أنها يعني من المستثنيات التي لا تهلك كالقلم والعرش والمسجى والنبي وما نقضه في بالمستثنيات أكبر سبحان الله. Thank <laughs> you.